لآن لا القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م س م ا ل للعلوم م ا ا أقسم ا ل ا س ل ا ل ا م ي عمام بل يريد ا ل إ ن س ا ن ليفجر أ م ا م ه يسال ايام يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق, إلى ربك يوم إذن المساق فلا, صدق ولا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إ ل ى أ ه ل ه ي ت م ط ى أ و ل ى لك ف أ و لا ثم أ و ل ى لك ف أ و لا ايحسب الانسان إ ن س أن يترك د ل إ س ان أن يترك سدى الم يك نطفه ة من